مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أوليا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أَوْ لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين